ثم بيّن المراد بهذا التوحيد قال وَوَصْفُهُ الْإِفْرَادُ بِالْعِبَادَةِ فَقُمْ به لِتُكْرَمَ الزِّيَادَةِ ووصفه أي هذا التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهذا فيه قصر لمعنى التوحيد على نوع واحد من أنواعه وهو إفراد الله جل وعلا الذي هو توحيد الألوهية لأن المؤلف الأصلي وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيّن أن التوحيد المراد هنا هو افراد الله بالعبادة وهذا من حيث القسمة أو التنويع فانه يكون أتى بنوع واحد مع أن الأنواع ثلاثة لكن نقول هذا الحصر الذي أتى به المؤلف لأنه هو الذي كثر فيه الظلال في عصره فلم يذكر توحيد الربوبية ولم يذكر توحيد الأسماء والصفات وإنما خص هذا النوع لأنه كان هو محط الانحراف والزلل والظلال في عصره رحمه الله تعالى وقول الناظم هنا فقم به لتكرم الزيادة فقم به متعلق بالتوحيد أعظم الذي أراد الله يعني قم بهذا فقم بهذا التوحيد لتكرم الزيادة ما معنى لتكرم الزيادة هنا بين السبب في هذه الزيادة وهو إقامة هذا التوحيد لكن ما معنى الزيادة يشير الناظم هنا إلى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وكان بإمكان الناظم أن يقول لتكرم الجنة لكن عبر بالزيادة لما في لفظ الزيادة من معنى أبعد من مجرد دخول جنة وهو أن الزيادة المرد بها رؤية الباري جل وعلا في الجنة نسأل الله من فضله وقد جاء هذا عند مسلم وعند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله جل وعلا للذين أحسن الحسن وزيادة ذكر الحديث أن الله جل وعلا ينادي أهل الجنة إن الله ادخر لكم شيئا عظيما أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون ألم يدخلنا الجنة ألم يبيض وجوهنا ثم يبين لهم أن الله جل وعلا يكشف عن وجهه فيرونه سبحانه وتعالى رأي العين فيرونه سبحانه وتعالى رأي العين وفي هذا إثبات لرؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة لأن رؤية الله جل وعلا اختلف فيها الناس اختلف الناس في رؤية الباري جل وعلا على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا هو قول الجهمية ومن سر على طريقه قالوا إن الله جل وعلا لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى لموسى لن تراني قال لن تراني فهنا نفى أتى بلن النافية وهي دالة على التأبيد وهي دالة على التأبيد يعني أبدية النفي وأنه لا يمكن أن تحصل هذه هذه الرؤية واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وَأَنَّ أَحَدًا منكم لَنْ يرى رَبَّهِ وَأَنَّ أَحَدًا منكم لَنْ يَرَى رَبَّهِ وفي حديث آخر حينما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أرى نور أن ف هذه الأدلة استدلوا بها على نفي الرؤية فقالوا إن الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وأما القول الثاني فقالوا إن الله يرى في الدنيا وفي أما في الآخرة فهم يوافقون أهل السنة وأما في الدنيا فلا دليل لهم في ذلك إلا من جهة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا والاختلاف فيها هل رآه بأم عينه أو رآه بقلبه صلى الله عليه وسلم وأما القول الثالث وهو القول الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة والدليل على أنه لا يرى في الدنيا هو قوله جل وعلا لموسى لن تراني وأصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحدا منكم لن يرى ربه وأن أحدا منكم لن يرى ربه وأما رؤيته في الآخرة فالأدلة في ذلك متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهذه الأدلة بلغت حد التواتر فقد رواها عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولذلك أشار الحافظ إلى ذلك بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فذكر منها الرؤية رؤية الله جل وعلا يوم القيامة فهذه مما تواترت فيها الأحاديث وعلى هذا قول أهل السنة والجماعة وقد أشار ابن قيم رحمه الله تعالى إذا ذلك بقوله ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيماني لم ينكره إلا فاسدوا الإيمان فإذا رؤية الله جل وعلا يوم القيامة من قبل المؤمنين هذه ثابتة بالنص بل بنص الكتاب والسنة أما بالكتاب فقوله تعالى للذين أحسن الحسن والزيادة والسنة جاءت مفسرة وبينت هذه الزيادة وكذلك قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فدل هلا على عد النظر بإله فدل على أنها رؤية حقيقية تكون بالعين يوم القيامة وجوه يومئذ أي في الآخرة ناظرة مشرقة مضيئة إلى ربها ناظرة أي ترى ربها جل وعلا وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته كما جاء في السنن وغيرها فهذا دليل أيضا على أن الله جل وعلا يرى في الآخرة وأما زعم الذين نفوا الرؤية بقولهم إن الله قال لموسى لن تراني فقد أجاب عنه أهل السنة بقولهم إنه نفى عنه الرؤية في الدنيا ولم ينفها في الآخرة وأما احتجاجكم بأن لن هنا تفيد التأبيد فإنها لا تفيد التأبيد المطلق وإنما تفيد التأبيد النسبي يعني طول الزمن ولذلك قال ابن مالك في ألفيته ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد فقوله اردد وسواه فاعبد أي أن لن لا تفيد النفي الأبدي صحيح أنها تفيد النفي الطويل لكنها لا تفيد النفي الأبدي ولذلك يكون النفي هنا في الآية إنما هو الرؤية في الدنيا وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا يرى ومما احتج به أيضا الذين نفوا رؤية الله وضع قيامه أنهم قالوا إن قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا إن كلمة إله هنا ليست هي حرف الجر وإنما هي مفرد آلاء فإلى جمعها آلاء وآلاء هي النعم ومفردها نعمه فتكون الى هنا بمعنى النعمه فيكون المعنى وجوه يوم اذن الناضره نعمه ربها ناضره وجوه يوم اذن الناضره نعمه ربها ناضره لكن هذا تفسير فيه تكلف في تكلف ولا يصح في هذا المقام ولا يصح في هذا المقام ومن أراد أن ينفي الرؤية ف الشبه التي يريد أن يخوضها أو المخارج التي يريد أن يسلكها لنفي هذه الرؤية قد يجدها أمامه لكنها مخارج هشة وأدلة لا تقوم مقام الأدلة الصحيحة الناصعة الظاهرة الصريحة فأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة ولذلك حرص بعضهم على أن يأتي بالإشارات الدالة على نفي الرؤية من خلال هذه الآيات كما في سورة القيامة وكذلك في سورة يونس وكذلك ايضا في سورة آل عمران وذلك من خلال قول الزمخشري صاحب التفسير المشهور في تفسيره الكشاف الزمخشري هذا معتزلي وهو من محترقي المعتزلة وفي كتابه الكشاف من الضلال الشيء الكثير وغيره من التفاسير كثيرة يوجد فيها ضلال لكن تفسير الزمخشري فيه من الدقة وإخفاء طريقه الضلال والابتداع ما قد لا يكتشفه كل قارئ ولذلك وصفه بعضهم وصف تفسيره بقوله وبعد فجار الله دق اعتزاله ودس في الكشاف ما ليس يكشف ودس في الكشاف ما ليس يكشف ومثال ذلك أنه لما جاء عند قوله تعالى في آخر سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال وأي فوز أعظم من هذا الفوز هذه كلمة ظاهرها صحيحة يعني أي فوز أعظم من دخول الجنة نقول لا هناك فوز أعظم من مجرد الدخول وهو رؤية الله رؤية الله جل وعلا كما في الحديث الذي رواه مسلم لكن هنا أراد أن ينفي الرؤية من طرف خفي بحيث لا يشعر القارئ أن الزمخشري ينفي هذه الرؤية مع ما في كتابه من افتتان الناس أو بعض الناس به لا سيما المتاخرين فهو من عمدتهم في مراجع التفسير وربما كثيرٌ منهم لا يدرك مثل هذا الزلل ولا شك أن تفسيره من حيث البلاغة وما يتعلق بها فيه شيء من القوة مما أثار إعجاب البعض بهذا الكتاب لا سيما أنه هو أيضاً امتدح كتابه مدحا بالغاً حينما قال إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثلك كشافي إن كنت تبغي الهدى فلزم قراءته فالجهل كالدائي والكشاف كشاف. فالجهل كالدائي والكشاف كالشافي لكن هذا مدح بما ليس فيه لأنه لا يهمنا ما يتعلق بالبلاغة وما يتعلق بمثل هذه الأمور في مقابل توحيد الله جل وعلا والعقيدة الصحيحة إذن قوله فقم به لتكرم تحضير للطالب الذي يقرأ هذا النظم ويعرف عظم هذا التوحيد وأن جزائه يوم القيامة هو أنه يرى ربه جل وعلا ومسألة الرؤية مسألة واسعة عظيمة وهو باب كبير لا يسعنا هنا أن نستطرد فيه وإلا فالأحكام المتعلقة به كثيرة لا سيم فيما يتعلق برؤية النساء لربهم هل هي كرؤية الرجال أو ما شاكل ذلك